وَإِرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أن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 فأجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تحلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا شرارا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 أسرت لهم وأسرت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنهم كان غفارا، يرسل السماء عليهم درارا، ويندد قوم وَبَنَيْنَا لَهُمْ وَيَجْعَلُنَّهُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُنَّهُمْ أَنْهَارًا مَا لَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لِلَّهِ وَقَرَّ وَقَدْ خَلَقْتُمْ أَزْوَاجًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض لباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاقَى لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ لُوْحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِلُّهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا مَا قَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ ضَلَّ عَظَمًا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا بِمَا خَطُوا فَأُدخلُونَ رَأَنَّ فَلَمْ يَجِدُونَهُ مِنْ دونِ الله أَصَارَ وَقَالَ نُوحُ الرَّبُّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إلَّا فَاجِرًا